A'udhu billahi min الشيطان الرajim Bismillahirrahmanirrahim Al-lazine kafarun vassadudu on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 ذانك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالا لهم إِذَا لَيتُمُ الذيذينَ كَفَروا فَضَربَرِّقابِ حتىَ إِذَا أَثْخَنتُمُم فَشُدّ الْوثاقَ فَإَّا مَن نَّم بعد وَإَِّا فِدَاء فَإَّا مَنَّْم بعدَع وَإَِّا فِدَأَن حتىَتا تَضَال الْحَرربُ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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم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 إذا خرجوا مِنْ عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إِلَّا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين واللَّهُ يَعلَمُ مُتَقََّبَكُمْ وَمَثواكُمْ وَقولُول الذيينَ آمَنوا لَلانُ الزِلَ سُورَة فَإذاَا أُنزِلَ سُورَةُ مُحكمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القِتَالُ رَأتَ الذيين فِي قُلُوبِهِم م رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المعشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْوَانَهُمْ وَلَ نَ شاءُ ل أَرَينَا كَوم فَلرَفْتَ بِسِيمَاهُم وَلَتَالِفًاَّهُم فِي لَحْنقَوْلِ واللَّهُ يَعلَمُوا أَعْمالَكُمْ وَلَنَبِنُ وََّكُمْ حتىََّانَ عَلَمَ المُجاهدينَ مِنكُمْ وَصَّابِرينَ وَنَبِل وَأَخْبارََكُمْ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 وَإِن تُؤمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُم أُجورَكُمْ وَلَا يَسْألكُم أَموَلَكُمْ إ يَسْأَلكُمهَا فَيُحفِكُمْ تَبَخَلُ وَيُخْرِجَ الظَّانَكُمْ هَا أَتُمْ هَا أُولائِتُ دَعوونَ لِتُم فِقُ فيِي سَبلل فَمِنكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ